بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عباد ما اعبد ولا انا عباد ما عبدتم و انا انا اعبد ما عبدتم وانا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح قَرَأَ أَيْكَ إِنَّ سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيؤثنا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد